لئن يا انسان هذا الوجود العالمين تالفنا في الدافطره ويحل لها كل طبع حميد وتالفنا في الدافطره ويحل لها كل قدر حميد سيرق حواري وعند عثار ابو لأني حاضر يُرى بالعناوين قصد الكتاب ويعرف بالباب ما خلفه ويعرف وجه حضارات من. الناس لا ناطحات الساحة بعزم الشباب تعيش الأمم وتخوف إذا مات عزم الشباب بعزم الشباب تعيش الأمم وتخوف إذا مات عزم الشباب سوفش السلامة وابتسامة لأني حضاري سأخش السلامة وارو الأنام مدان وابتسامة لأني حضاري لأني حضاري وقف عند حوض النبي زمنا ومنه خلقا فخلفك مجتمع نعيد بناؤه واجبنا كلنا وقل لو يكف الجميع عن البناء به لا كف أنا وقل لو يكف الجميع عن البناء به لا أكف أنا krimujari wa dha qarari